ويعذب المُنافقين والمنافقات والمُشرِكين والمُشرِكات الظَّنِينَ الظَّنِينَ بالله ظنَّ السَّوء عليهم دائرة السَّوء وغضب الله عليهم ولع لهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيره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 في من الأعراب ستدعون إلى قوم أني بأس شديد تقاتلونهم تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيع يؤتكم الله أجرًا حسنًا وإن تتولوا كما توليت من قبل يعذبكم عذابًا أليمًا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وَمَن يُطْعِمُهُمْ يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وميت ولا يعذبه عذابا أليما.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 قَادِرًا وَلَو قَاتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة